بسم الله الرحمن الرحيم قرطبه للإنتاج الفني تقدم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قصص الأنبياء للدكتور طارق محمد السيدان نستمع في قصص الأنبياء لما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه وصلت الروح في البداية في رأسه فعطس. نستمع في, في انبياء قال اهبط آدم بالهند نزل في الهند نزلت حواء بجدة فجاء في طلبها بدأ يبحث عنها في الارض حتى اجتمع وتعارف بعرفان. نستمع في, في قصة الأنبياء. الأنبياء قال أبو ذر رضي الله عنه في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل مئة صحيفة واربع صحف عدد الصحف الكتب المرسلة من الله مئة وأربعة أنزل منها على شيث خمسين صحيفة نستمع في قصة الأنبياء. الأنبياء فبداوا يسخرون منه يا نوح هكذا ورد في الحديث يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا نستمع, نستمع في قصة الأنبياء فظل صالح يدعوهم عليه السلام ويدعوهم ووصل بهم الأمر إلى أنهم بداوا يطردونه نستمع في قصة الأنبياء وذكرت قصة إبراهيم عليه السلام في كتاب الله في 73 موضع انظروا عظمة هذا المكان هذه القصة خمسة وعشرين سورة ثلاث وسبعين موضع نستمع, نستمع في قصة الأنبياء. الأنبياء نشأ يوسف عليه السلام نشأ صالحة ليس فيها انحراف ولا قجور ولا عبادة لغير الله عز وجل واتاه الله سبحانه وتعالى الحكم بدأ يتصرف في بيت الوزير والعلم الله سبحانه وتعالى اعطاه العلم نستمع في, في قصة الأنبياء, الأنبياء أما أيوب عليه السلام فيفقد أربعة عشر من أولاده ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض الشديد حتى وصل به المرض أنه أقعد ما يستطيع يقوم وحتى أنه كان يسقط اللحم من جسمه نستمع في قصص الأنبياء, الأنبياء فأرحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت لا تأكل له لحمة ولا تهشم له عظمى أوامر للحوت نستمع في قصص الأنبياء فعيد. نبي عربي ينتسب إلى مدين ابن مديان ابن إبراهيم عليه السلام. نستمع في قصص الانبياء, الانبياء فهددهم موسى عليه السلام وأنذرهم فاجتمع السحره بالسر بدأوا يتحدثون لا فرعون يسمع ولا الناس يسمعون نستمع في قصص الانبياء, الانبياء فاليوم ننجيك ببدنك يبقى جسدك خالد مومياء يراها الناس على مدى التاريخ عبرة خلد الله سبحانه وتعالى جسده حتى يعتبر به الناس لتكون لمن خلفك آية أيوة. نستمع في قصة الأنبياء, الأنبياء إيسا عليه السلام في ذلك الوقت عمره قد تجاوز ثلاثين سنة لما قتل يحيى وزكري ونأمل أن تنتقلوا مستمتعين ومستمعين ومستفيدين في هذه المجموعة المباركة والتي يحو الشريط الأول منها قصة بداية الخلق قصة آدم عليه السلام في الجنة المعصية الأولى شاكرين لكم حسن استماعكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام قصص وعبر يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال تقصص القصص لعلهم يتفكرون هذه الآيات تشير إلى أهمية القصص وكيف أنها منهج قرآني رباني أصيل ليثبت به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده لعلهم يتفكرون ويتاملون ويعتبرون في هذه القصص وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم قصصا كثيرة عن الأنبياء بعضها مفصل وبعضها مختصر الذين سمي لنا منهم من الرسل 25 رسول جاء ذكرهم في بعض الآيات الكريمات ومنها قول الله عز وجل وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين يقول تعالى في تبيان سبب هذا التفصيل الكثير لقصص الأنبياء في القرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين إذن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في الحق الذي اختلف فيه الناس فتبيان لكثير من الخلل التاريخي الذي ورثناه وورثه الناس فجاء القرآن ليصحح هذه الأخطاء التاريخية ويظهر الحق وايضا موعظة وذكرى للمؤمنين وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليسوا بمرتبة واحدة هم راتب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هذه القصص التي جاءت في كتاب الله عز وجل عبرة وعظه لمن كان له عقل يتفكر به يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة رئول الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون الانبياء عليهم السلام مصابيح الهدى هم الاسوه والقدوه اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر سر على هذا المنهج واتبع هذا السبيل أرسلهم الله تعالى تترم من بداية الخلق تتابع الرسل والأنبياء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الرسل زاد على ثلاثمائة وعدد الأنبياء زاد على مئة أو وعشرين ألف حتى كان في بني اسرائيل كلما مات نبي قام نبي ما يقرب من الانبياء وكان احيانا في الزمن الواحد في البلد الواحد ثلاث او اربع انبياء ارسلهم الله تعالى لانقاذ البشريه كلما واجهت البشريه انحرافا جاء الانبياء والرسل عليهم السلام لينقذوا البشرية ويصححوا المسار وتحملوا الأذى تحملوا الأذى في سبيل دعوتهم لله عز وجل بذلوا الجهد وصبروا ليوصلوا الرسالة كما أمرهم الله تعالى بها فوجودهم حق وحاجة للبشر والله سبحانه وتعالى ما كان ليترك الناس دون نذير حتى ما يحتج عليه أحد يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين ما يحتج أحد دائما في كل أمة يأتي نذير وما من أمة إلا خلا فيها نذير كل الأمم جاءها النذير حتى لا تقوم حجه على الله سبحانه وتعالى يوم القيامه هذه القصص تتميز بانها قصص واقعيه ليست خياليه ليست من نسج الخيال وانما هي قصص حدثت في ارض الواقع وعاشتها البشريه في فترات حياتها المختلفه وتتميز بانها قصص ذات عبره ليست قصص للترف والتسلي وانما مملوءه بالقصص التي تحمل المعاني والعبر من اجل ان نسير نحن الذين خلفناهم نسير على هذا النهج ونقتدي بهم ونمتنع عن الاخطاء التي وقعت بها امم الرسل من قبلنا وهذه القصص عندما نتامل فيها سنجد انها محور التاريخ محور التاريخ البشري يدور حول الانبياء نعم كان للملوك وللقاده العسكريين اثر هائل في تحديد المسار مسار التاريخ البشري لكن الاثر الذي تركه الرسل والانبياء عليهم السلام في تحديد تاريخ البشر اعظم اثرا وابلغ في صناعة التاريخ لن تستطيع أن تفهم التاريخ إذا لم تعرف قصة الأنبياء وإلى اليوم الصراع الذي يجري في الدنيا إنما هو صراع بين الحق والباطل صراع بين أتباع الأنبياء وأعداء الأنبياء عليهم السلام وأقول كذلك أنك لن تستطيع أن تفهم القرآن إلا إذا عرفت قصص الانبياء كم آية وآية تتكلم عن الانبياء وإذا لم تعرف القصة التي وراءها قد تخفى عليك الكثير من المعاني كم مرة ذكر آدم عليه السلام في القرآن وكم مرة ذكر نوح عليه السلام وكم مرة ذكرت لنا قصة بني إسرائيل مع موسى وفرعون مع موسى أكثر من سبعين ليست آية سبعين موضع في كل موضع كذا آية وأحيانا عشرات الآيات كم سورة سميت بأسماء الأنبياء فالذي يجهل قصص الأنبياء فاته جزء كبير من القرآن ونحن كذلك نستعرض قصص الأنبياء حتى نتعلم منهج الدعوة لله عز وجل نحن نريد أن نكون دعاه لله عز وجل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وحتى نستطيع أن نسير على المنهج الصحيح لابد لنا من اسوه وقدوة ومثال نقتدي به ونسير على نهجه وأعظم المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأعظم المثال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والانبياء من بعده نعم لنا في الصالحين والصحابه الكرام قدوة ومثل لكنهم يأتون بعد الرسل والانبياء ولذلك جاء في الحديث الصحيح والله ما وطئ الأرض يعني ما داس الارض بعد الانبياء خير من ابي بكر عليه الصلاه والسلام فمنزله الصحابه الكرام مهما وصلت لا تصل الى مرتبه الانبياء عليهم السلام وانما ياتون بعد الانبياء وقصص الانبياء جاءتنا في القران الكريم وجاءتنا في السيرة النبوية الشريفة وجاءتنا في كتب التاريخ ومن أبرزها أبرز ما كتب في قصص الأنبياء هو كتاب قصص الأنبياء لابن كثير وجاءت كذلك في كتاب الطبري والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب الأقدمين والمحدثين وهذه هي المراجع التي أعتمد عليها في هذه السلسلة إلا أني أفعل شيئا وهو أني عندما أقرأ للعلماء وهم ينقلون عن غيرهم فادقق فلا أنقل للإسرائيليات ولا أنقل عن الأحاديث الضعيفة وأعتمد على الأحاديث الصحيحة وعلى تفسير كبار المفسرين للايات التي نزلت في القران وبالذات اعتمد على ابن عباس رضي الله عنه وعلى ابن كثير وابن جرير في تفسيرهما فهذه هي المراجع التي اعتمد عليها في هذه السلسله كذلك نقص عليك نباه بالحق كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ونبدأ بالقصة من أولها. نبدأ قبل الأنبياء وقبل الأرض وقبل السماوات. نبدأ بالبداية. الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء سبحانه يروي الامام احمد رحمه الله عن ابي رزين لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماء في فراغ لا شيء ظلام وفراغ ما فوقه هواء وما تحته هواء فهواء عند العرب يعني فراغ فراغ ما في شيء ثم خلق عرشه على الماء فهذه بداية الخلق وفي الحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد كذلك وأبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة مصامس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا علم الله سبحانه وتعالى خطه القلم بما أمره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في الحديث الذي يرويه الامام مسلم وهو راي جمهور الفقهاء في هذه القضيه اي الامور خلق اولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وعرشه على الماء إذن العرش اولا على الماء ثم القلم فخط به الخر ثم جاءت السماوات والأرض ف فعندما يقال أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق من مخلوقات هذا العالم وجاء هذا فيما يرويه البخاري عن عمران ابن حسين قال على اهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وفد من اليمن فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسالك عن اول هذا الامر يعني بدايه الخلق فقال كان الله لا اله الا الله كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض إذن البداية العرش على الماء ثم القلم كتب كل شيء وفي كلام العلماء أن بعد القلم اللوح المحفوظ مباشرة فكتب القلم على اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك جاء خلق الخلائق وخلق السماوات والأرض وتفاصيل ذلك أما ترتيب هذه الأمور فجاءت فيها أقوال كثيرة للعلماء وذكرنا لكم الترتيب الذي هو رأي جمهور العلماء في هذه المساله أما ترتيب خلق المخلوقات التي في العالم عالم السماوات والأرض فجاء فيها أيضا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد ويرويه كذلك الإمام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربه يوم السبت وخلق الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يعني الاذى والجراثيم والامراض المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدوار يوم الخميس وخلق آدم بعد, بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق خلق آخر المخلوقات وهذا فيه أمر واضح في نظرية التطور وغيرها المسألة واضحة كيف تمت المسألة ما في تطور الأمور هكذا خلقت خلقا وآخر الخلق هو آدم هو البشر أبو البشر آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل بين العصر والمقر فهذا فيه دليل على أن آدم هو آخر ما خلق من هذه المخلوقات وفيه تفصيل على الأحاديث التي جاءت تبين لنا ترتيب خلق المخلوقات وخلق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم خلق الملائكة عليهم السلام تكاد السماوات يتفطرن من فوطهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وجاء في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم وجاء بعد خلق الملائكة خلق الجن وجاء في ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة يقول الله سبحانه وتعالى وخلق الجان من مارج من نار المارج من نار طرف النار طرف اللهب ليس من أصل النار وإنما من أطراف لهب النار وقالت تعالى على لسان إبليس خلقتني من نار وقال الله سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبله فدل على أنه قبل ذلك وفي الآية والجان خلقناه من, من نار السموم فهذا أصل خلق الجن وإبليس لعنه الله من الجن وجاء هذا حتى لا يتردد أحد في هذه المسألة ولا يخطئ جاء هذا في الآية إلا إبليس كان من الجن وليس من الملائكة يقول الحسن البصري رحمه الله لم يكن إبليس من الملائكة طرفت عين ابدا ما كان من الملائكة من الجن وهو يقول خلقتني من نار بينما الملائكة من نور وتظاهرت الأدلة على أن إبليس من الجن وما كان من الملائكة ابدا وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الجن قبل آدم بألفي عام ألفين سنة قبل آدم وسكنوا الأرض هذه الأرض التي نعرفها كان يسكنها الجن ففسقوا فيها وأفسدوا إفسادا عظيما وقتلوا بعضهم تقتيلا وسفكوا الدماء. كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء. فبعث الله إليهم جندا من الملائكة لما كثر الفساد في الأرض ملأوا الأرض فسادا فالله سبحانه وتعالى ارسل عليهم الملائكه فقاتلتهم الملائكه معركه عظيمه حدثت على الارض قبل خلق ادم بين الملائكه والجن فبعث الله اليهم جندا من الملائكه فطردوهم الى جزائر البحور اخرجوهم من القارات وطردوهم الى الجزر التي في المحيطات وهذا موطن الجن إلى اليوم أصل الجن مراكز الجن الرئيسية في تلك الأماكن وجاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أن إبليس لعنه الله له عرش هو ملك هو رئيس الجن وعرشه على الماء عرشه في مكان ما على الماء في الأرض على الماء فهذا كان قبل خلق آدم عليه السلام ونبدأ بقصة أول الأنبياء والمرسلين آدم عليه الصلاة والتسليم يقول الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا لماذا خلق آدم أبونا عليه السلام لماذا خلقنا لنعبده وهو عز وجل غني عن عبادتنا نحن الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا يحتاجنا لكنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى فأحب عز وجل أن تظهر آثار أسمائه أن تظهر آثار رحمته وآثار قدرته وآثار حكمته وآثار جبروته فلذلك خلق الخلق ليرحم وخلق الخلق ليظهر علمه وحكمته وجبروته وقدرته لتظهر خلق الخلق وهو غني عن الخلق عز وجل وتبدا القصه في خلق ادم قبل خلق ادم في حوار سماوي عظيم بين بين الرب سبحانه وتعالى والملائكه عليهم السلام واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه خليفه ينتج يترك وراءه خلائف خلف زلوى خلف وخليفه نائب ابو بكر خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ناب عنه بعد وفاته ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى فالله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل خليفه يحكم الأرض ويعمر الأرض هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها لتعمروها يريد هذه الأرض أن تعمر والجن أقل شأن من أن يعمروا الأرض وأقل عقلا من أن يعمروا الأرض يقول العلماء عن الجن أعقلهم بعقل صبي بعشر سنين ما عندهم القدرة والعقل على أن يبنوا الأرض أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم صوره سبحانه أحسن الصوت ونفخ فيه من روحه فسألت الملائكة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون كيف عرفت الملائكه ان ادم وذريته سيفسدون في الارض ويسفكون الدماء ما قالوا هذا على وجه الاعتراض كلا حاشاهم ملائكه لا تعصي الله عز وجل عباد مكرمون لا يعصون ربهم ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وانما قالوها على وجه الاستفسار يسالون بعدما راوا من صنع الجن في الارض الله سبحانه وتعالى خلق الجن واعطاهم التخيير ففسدوا وفسقوا في الارض والان سيخلق خلق اخر في الارض لعله سيفسد كما أفسد الجن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل الجن يعني هذا معنى الآية كما فعل الجن فمستغربين وخشوا أن يكونوا قصروا في عبادة الله عز وجل فأرادوا أن يسألوا هل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا ولذلك جاء في كلامهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن هل قصرنا في تسبيحنا أو تقديسنا حتى تخلق خلقا غيرنا إذن السؤال من جانبين هل ستخلق خلقا يفسدون في الأرض كما فعل الجن وهل نحن قصرنا حتى تخلق خلقا غيرنا فهذا معنى الآيات فالله سبحانه وتعالى رد عليه قال اني اعلم ما لا تعلم هنا تحدث الملائكه بينهم فقالوا ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا الا كنا اكرم على الله منه واعلم يعني لن يخلق خلقا هم يرون الخلائق السماوات والارض والجبال والمخلوقات والرياح والجن والدواب وكل شيء ويعلمون انهم هم الوحيدون الذين يسبحون الله تعالى لا يفطرون ويفعلون ما يؤمرون ويتحملون التكاليف من الله سبحانه وتعالى وينفذون امره في السماوات والارض وهم اكرم الخلق عند الله عز وجل فقالوا لن يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم هم أعلموا الخلائق وأكرموا الخلائق عند الله سبحانه وتعالى ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أمر بتربة من الأرض فرفعت إلى, إلى الله عز وجل في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض وجاءت أحاديث إفراء تقول أنه رفعت إلى الله عز وجل قبضت قبضتها الملائكة ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن السهل يعني لطباعة رقيقة والحزن الصعب لطباعة جافة وشديدة وبين ذلك فاختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم وطبائعهم هو من أصل اختلاف الأرض بألوانها وطبائعها وخلقتها وهذا الخلق بدأ بهذا التراب ثم بل التراب فجعل طينا ولذلك جاءت الآيات أنه من تراب وجاءت الآيات أنه من طين في البداية تراب جاء بقبض التراب وبل التراب فجعل طينا وإذ قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من طين الطين تراب مبلل ثم بلت الطين أكثر فبدأ التراب هذا الطين بدأ يتلاصق من طين لازم من طين لازم متلاصق يلصق بعضه ببعض ثم شكله الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين عز وجل وجاء هذا في الايه لما خلقت بيدي فالله سبحانه وتعالى ما وكل خلقه الى الملائكه وانما خلقه وصوره بنفسه عز وجل بيدي تشكله في صوره تمثال انسان تمثال وترك هذا الطين مده حتى جف فصار صلصال اسود مصور كالفخار فخار الذي تصنع منه الجرار تصنع منه الحد فهذا اصله تراب طين ثم جف فكان طينا ثم صار طينا لازبا ثم صار جسما مصورا تمثالا ثم ترك حتى صار صلصال و اسود لونه مع جفافه اسود لونه فصار كالحما الحما سواد سواد مسنون كان فيه اثار الرماد سنون احنا نسميه اثار الرماد الاسود يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون إذن لا تناقض بالآيات آية تقول تراب، آية تقول طين، آية تقول طين آية تقول طين لازب آية تقول صلصال آية تقول حمى مسنون كلها صحيح لان تسلسل صنعه بهذه الطريقة يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورنا ويقول عز من قائل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وجاءت الآيات تشير إلى هذا أسجد لمن خلقت طينا وفي الآية الأخرى من صلصال كالفخار الفخار هو الصلصال الذي جفه وصار كالفخار الذي تصنع منه الجرار وكان هذا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة وهذه من أيام الله عز وجل ليست من أيامنا من أيام الله عز وجل التي حساباتها تختلف عن حساباتنا أما شكله هذا التمثال شكله لما خلق فجاءت الأحاديث يرويها البخاري والإمام أحمد خلق الله آدم وطوله وطوله ستون ذراعا ستين متر ستين متر طوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذاك منذ ذلك الزمان والبشر قامتهم تقصر كل ما جاء جيل يكون أقصر من الجيل اللي وراءه. فأول الخلق وأطول الخلق هو آدم عليه السلام ستون ذراعا في السماء واهل الجنة, أهل الجنة كلهم بطول آدم يدخلون الجنة بهذا الطول وجاء في حديث يرويه الإمام أحمد وتفرد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف طول آدم بأنه ستون ذراعا وعرضه سبعة أدرع سبعة أدرع سبعة أمتاب إذن مخلوق ضخم كبير أم لا ستين متر في سبع أمتاع وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم صو... شكله ما نفخ فيه الروح تركه تركه مدة قائم هكذا في الحديث لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به بدا إبليس يدور عليه تحجب ما هذا فلما رآه اجوف شاف انه مفتوح من داخل خلق الله سبحانه وتعالى خلق حتى بشكله من داخل لما رآه اجوف عرف أنه خلق لا يتمالك وفي هذا إشارة إلى أن الجن ليسوا ليس فيهم جوف كالإنس وإنما الإنس هم الذين فيهم من داخلهم مجوف، وعرف أنه خلق لا يتمالك يعني ليس به قوة فارغ من الداخل ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلقه بهذه الصورة فصلت لنا الأحاديث ما فعل معه إبليس جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري يقول ابن عباس أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت فخلق آدم من طين لازم من حمأ مسنون وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب فخلق منه آدم بيده فمكث أربعين ليله جسدا ملقى ما فيه روح فكان ابليس ياتيه فيضربه برجله فيصلصل لما يضرب التدرج الجره ولا الفقاع يطلع صوت صوت طلطال فيصلصل فيصوت فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار ومرت الملائكه بادم قبل دبيب الروح فيه وهو ملقى صلصالا ففزعوا منه لما رأوه وكان اشد من فزع ابليس فكان يمر به يمر على ادم فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار فتكون له صلصلة فيقول ابليس لامر ما خلقت ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره يدخل من داخله ويطلع فقال الملائكة لا ترهبوا من هذا لئن سلثت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصي اتعجب لماذا خلق اتعجب لماذا خلق ومن اولها وقعت العداوة عنده ضد آدم عليه السلام ثم نفخ الله تعالى الروح في ادم جاءت في ذلك الايات الكريمة فاذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نفخ الله تعالى في ادم من روحه عز وجل وفي الايه الاخرى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فخلقه من تراب خلقه بيدين ونفخ فيه الروح وجاء في الحديث عن تفصيل نفخ الروح في ادم عليه السلام لما نفخ فيه الروح ودخل الروح في راسه وصلت الروح في البدايه في راسه فعطس عليه السلام فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل رحمك ربك فمن أول شيء قبل أن يكتمل الروح فيه نزلت عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى فلما دخل الروح في عينيه ونظر الى ثمار الجنه بدا يتامل في الثمار فلما وصلت الروح الى جوفه اشتهى الطعام قبل ما تصل الروح الى رجليه اشتهى الطعام فوتد يريد ان ياخذ الطعام رجله بعدها ما بث فيها الروح قبل ان تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل لا يمن مستعجل ابن عبي. قبل ما تنفخ في الروح رجله يريد يقفز إلى الثمار فلما خلقه الله سبحانه وتعالى مسح الرب عز وجل على ظهره فخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة كل ذرية آدم خرجوا جاء هذا في أحاديث صحاح وفي آيات كريمات عن مسلم ابن يسار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم لما اخرجهم الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر ادم فخرجت منه ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المضطلون سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآيات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل أهل الجنة يعملون وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل إذا كان الأمر مقضي من ذلك الزمان لماذا نعمل ونتعب؟ فقال ان الله تبارك وتعالى اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل عمل من عمل اهل الجنه فيدخله الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من عمل اهل النار فيدخله النار كل ميسر لما خلق له في النهاية الانسان مختار وكل ميسر لما خلق له وهذا من معاني القدر العميقة وتفصيلها شرحته في شريط آخر في قضية القضاء والقدر لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وبث فيه الروح آمر الملائكة وكان إبليس من الجن الصالحين لم يعص الله فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعله مع الملائكه وما كان من الملائكه ابدا لكنه كانت السماء اكراما له لطاعته ما عصى الله ابدا لم يعص الله فرفعه الله تعالى في منزله الملائكه ولم يكن من الملائكه وامر الملائكه بالسجود هم وايضا امر معهم ابليس الأمر لم يكن فقط للملائكة وإنما ايضا كان لإبليس كما جاءت الآيات الصريحة أن إبليس جاءه أمر محدد بالسجود يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك اذن في امر مع الملائكه جاء لابليس ما منعك ان تسجد ان امرتك فالامر ايضا جاء لابليس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاحبط منها بدا الحوار الان بين الله سبحانه وتعالى وبين ابليس لما عصى وغوى واستكبر فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن أخرجه من الجنة قال فاهبط منها يعني من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين من الأذلاء كيف تتكبر على أمر الله قال إبليس يعني أنظرني يعني أخرني أجلني إلى يوم يبعثون يعني أعطني مهلة إلى يوم القيامة اعطني من طول العمر أن أبقى إلى يوم القيامة لا أموت قال إنك من المنظرين أعطى سبحانه وتعالى الإذن بطول العمر أن يبقى إلى يوم القيامة فلما أطمأن إلى ذلك قال فبما أغويتني يعني بهذا الابتلاء الذي ابتليتني به وضللت به أقعدن لهم صراطك المستقيم سأجلس لبني آدم في كل طريق مستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رد عليه الرب عز وجل قال اخرج منها مذؤوما مدحورا دليل مهزوم لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين كل من يتبعك من بني ادم سيستحق النار وجاء تفصيل ذلك في ايات اخرى منها قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من صلصاله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم أجمعون إلا إبليس أبا يكون مع الساجدين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 نَكَ رَجِيم وَإِنَّ naýoum al-waqt al-mâlûm. قَالَ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وقال تعالى يصف هذا المشهد واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قيما قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه هذا آدم الذي فضلته عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لو تعطيني مهلة إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا أضل كل ذرية آدم إلا القليل منهم فقال له الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم استفزز من استطعت بصوتك مثل واحد ينادي شلون ينادي بالصوت ويستفز الناس يلا يا جماعة بالصوت هذا الاستفزاز بالصوت يعني نادي جماعتك عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني هاجمهم بالجيوش على الخيول والجيوش التي تمشي يعني استعمل معهم كل اسلحتك هذا معنى الايات كل ما عندك من اسلحه استعملها وشاركهم في الاموال والاولاد ولذلك من السنة الإنسان عندما يأتي أهله يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يشاركه الجن ومن السنة أن يذكر الله عند الطعام حتى ما يشاركه في الطعام وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم زين لهم منيهم عطيهم الاماني وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن آيات كثيرة توضح المعصية الأولى لله عز وجل. أول من عصى الله سبحانه وتعالى إبليس بهذه الصورة المعصية المباشرة لله عز وجل. يرد على الله عز وجل مباشرة. فسماه الله سبحانه وتعالى من الكافرين الكافر هو الذي يجحد النعمة الله سبحانه وتعالى انعم عليه ورفع في السماء وهو يجحد النعمة فقال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 ولذلك قال العلماء كل المعاصي أصلها الكبر الغرور أصل المعاصي ولذلك جاءت الأحاديث في الإنذار الشديد على قضية التكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وجاءت الأحاديث في النهي عن إسبال الثوب تكبرا تكبرا لا ينظر الله الى من جر ثوبه هو يلا اللي, اللي يتفاخر بثوب يتفاخر ببيت يتفاخر يتكبر على الناس انا من قبيله كذا يتفاخر هذا اصل المعاصي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابه الكرام واحد ينادي على الانصار والاخر ينادي على المهاجرين قال دعوها فانها منتنه فالعصبيه والقبليه والتفاخر على الناس اصل المعاصي فلا تتكبر على موظف او على خادم او على مسكين لا تتكبر اول ما عصي الله سبحانه وتعالى بالتكبر نعم هكذا خلق ادم وهكذا كانت بدايته وخلق عالما ما كان جاهل كما الآن يدرسون أن الإنسان كان جاهل ثم بدأ يتجول في الأرض ويتعلم كذا وبدأ يتعلم اللغة وبدأ يتعلم كيف يستعمل النار وب... هذا كلام فاضي هذا خلق في التاريخ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عالما أعلم من الملائكة جاء ذلك في آيات كريمات وأحاديث كريمة تبين بدايه ادم وعلم ادم لما وقف ادم لما نفخ فيه الروح وصلت الروح الى رجله وقف قال له الله تعالى ائت اولئك النفر من الملائكه فقل السلام عليكم وكانت اللغه التي يستعملها ادم هي اللغه العربيه نعم لغه الملائكه ولغه اهل الجنه اللغه العربيه فذهب إليهم وقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فقال له الله عز وجل هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم وعلم آدم الأسماء كلها من أول يوم من أول خلقة علمه كل الاسماء تحدث المفسرون في هذه القضيه ما هي الاسماء التي علمها الله تعالى لادم والراي الراجح فيها وهو راي ابن عباس انه علمه اسم كل شيء كل شيء هذه دابه هذا بحر هذا طير هكذا هذا المثال يذكره ابن عباس هذه دابه هذا بحر هذا طير هذا شجره هذا جبل كل شيء في السماوات والارض كل شيء يعرف اسمه اي علم هذا في انسان اليوم يعرف اسم كل شيء ما في تاتيك بعض المخلوقات ما تعرف ايش اسمها ادم يعرف اسم كل شيء وعلمه الله سبحانه وتعالى صنعه كل شيء الصناع الاولى صنعه النار وصنعه الحديد وصنعه الخشب صناعة كل شيء بدايات عرف كل شيء علم عظيم فالله سبحانه وتعالى رفعه ليس فقط بالشكل والخلق وانما ايضا بالعقل والحلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة بدأ الله سبحانه وتعالى يعرض المخلوقات على الملائكة قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين صادقين يعني ايش علاقة صادقين في الموضوع تذكرون لما خلق الله آدم ماذا قالت الملائكة قالوا ليخلق الله تعالى ما يشاء فوالله لن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم فبين لهم أن آدم أكرم منهم وأعلم أكرم منهم لما أمرهم بالسجود له هذا سجود تكريم وليس سجود عبادة وسجود التكريم كان جائزا ثم صار حراما كان جائزا ولذلك يعقوب عليه السلام وزوجته وأبنائه سجدوا ليوسف فخروا له وخروا له سجدا سجود تكريم فسجود التكريم كان جائزا اما في شرعنا فهو حرام فالملائكه سجدت سجود تكريم لادم اذن من اكرم ادم والان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوين لهم أن آدم أيضا ليس فقط اكرم منهم وإنما أعلم منهم فإذا كنتم صادقين في قولكم لن يخلق الله فليخلق الله ما يشاء فلن يخلق خلقا إلا كنا اكرم منه وأعلم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ادم انبئهم باسمائهم. فبدأ ادم يسمي كل شيء كل شيء. يعرب عليه كل شيء. فما يخطئ. فلما انباهم باسمائهم. نبأهم باسم كل شيء. فلما نبأهم باسمائهم قالوا اه يوعدوا ألم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ماذا كانوا يكتبون يكتمون قولتهم والله ما لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم هذا الكلام اللي كانوا يكتمونه سبحانه وتعالى قال هذا الكلام اللي تكتمونه الآن بينت لكم فهذا سر التعليق بهذه السوره لاحظوا عندما نقرا في القصص ونقرا في السير نبدأ نفهم القران ما تفهم القران الا اذا فهمت اسباب نزوله وهذا المعاني تجلت في هذه الايات ثم ان الله سبحانه وتعالى خلق حواء عليها السلام حواء ما خلقت فورا عاش ادم فتره في الجنه لكنه عاش وحيدا فاستوحش كما جاء في الأحاديث استوحش فأصابه الضجر في أحد الأيام بينما هو نائم أخذ الله سبحانه وتعالى ضلعا من أضلاعه من جهة اليسار فشكل منه حواء وكسى هذا العظم لحما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة كلكم خلقتم من ادم وخلق منها زوجها فادم خلقت منه حواء اذا ما خلقت خلق منفصل خلقت من ادم فلما افاق ادم عليه السلام وجد امراه قاعده عنده فسالها من انت قالت امراه قال لما خلقت خلقتي قالت لتسكن الي سكن, سكن. أنس. أنس خلقها الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك فالملائكة شاهدوا هذه المرأة تحدث آدم فسألوه سألوه. الآن مخلوق جديد ماكو مثله مخلوقات اللي معروفة سماها هذا المخلوق الجديد أرادوا يختبروه قالوا ما اسمها إذا تعرف أسماء كل شيء هذا إيش تسميه فقال حواء علمه الله سبحانه وتعالى اسمه قالوا لما سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي خلقت من آدم وهو حي فسميت حواء وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو فليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج يعني في طبائع النساء عوجاج في أحيانا أواطف تحكمهم ليس العقل يحكمهم أحيانا تحكمهم العواطف فإذا تصر عليها ستكسرها وإذا تركتها يبقى فيها هذه العاطفة التي يجب أن تتحملها ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال استوصوا بالنساء خيرا لا, لا تجبروها على غير طبيعتها فاخذها بالرفق واللين. وجاء في الأحاديث الصحيحة في قصة سارة عليها السلام زوجة إبراهيم انها كانت اجمل نساء العالمين ساره اجمل امراه الدنيا بعد حواء ففي هذا الحديث اشاره الى ان حواء كانت اجمل امراه خلقت منذ الخلق الى قيام القيامه اجمل ما خلق من النساء حواء عليها السلام ثم ان ابليس ثم ان ابليس بدا يوسوس هذه الوسوسه تمت في الجنه ليست في الارض بعدما سكن ادم وزوجته الجنه بامر الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما جنة عرضها السماوات والارض كلها متاحة لكما ما في شيء ممنوع الا شجرة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم في الايه الاخرى ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما رغدا الرغد يعني الحياة المترفة حياة ما فيها عناء ما فيها تعب رغد فقلنا ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك اذن التنبيه ان ابليس عدو من البدايه من اولها قبل الوسوسه قبل ما يوسوس قال انتبه هذا عدو إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إذن اللي قاعد يقولونها قصص تاريخ إن الإنسان كان عاري وبعدين بدأ يتعلم الملابس ما هو صحيح الله سبحانه وتعالى أنزل عليه اللباس في الجنة وأنزل عليه اللباس في الأرض أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فمن أول خلق آدم ما كان عاريا وما كان يعرف العري لا هو ولا زوجته ما كانوا يعرفون العري كانوا مكسيين من أول يوم من أول الخلق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ما تشعر بالعطش ولا حتى بمقدمات العطش نعيم كامل شبع وملابس وترف ورغد حيات كريمة في منتهى الجمال ليس فيها عناء وليس فيها شقاء فعندها بدات الوسوسة وجاءت الوسوسة في آيات كريمات يقول الله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن اسكننت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أذن الله سبحانه وتعالى لإبليس أن يدخل الجنة لي وسوس ماذا له بسكن الجنة ما كان يسكن الجنة طرد من الجنة لكن أذن له أن يدخل لأجل الوسوسة فقط فوسوس لهم الشيطان هذه الوسوسة تمت بأن يطمعهما يطمعهم ليش؟ يطمعهم بأن هذه الشجرة هي شجرة القلد وشجرة الملك فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما العورة عوراتهم مغطاة متوارية يلبسون الثياب. لما أكلوا من الشجرة سقطت الملابس فصاروا العرات فالشيطان أراد أن يعريهم وأراد أن يجعلهم يعصون الله عز وجل فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين او تكون من الخالدين لو اكلت من الشجرة ما راح تصيروا بشر راح تصيروا ملائكة وستكونون خالدين فطمعهم بهذه الامور وقاسمهما يعني بدأ يحلف الايمان بالله عز وجل اني لكما لمن الناصحين بدأت الايمان المغلظة على هذه المسألة فدلاهما بغرور ضحك عليه. جرهم, جرهم. جرهم. إلى شيء ما كانوا يحتاجونه حايش في الجنة أسول أنت موجود في الجنة ماذا تريد وخالد في الجنة ماذا تريد لكن سبحانه وإنسان يبقى في عقله شيء من نقص فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما سقطت في وظهرا وظهر عاريين فاستحى ادم واستحت حواء وهذا في اصل خلقه الانسان الحياء التعري ياباه تاباه فطره الانسان من له ادم عليه السلام ما يحبون التعري فلما تعروا استحوا ما عندهم ثياب زالت الثياب اختفت الثياب فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه بدو يقطعون الاشجار ورق الجنه ويحطون على جسمهم حتى لا يظهرون عاريين فر آدم بدأ يجري فهنا ناداه الله عز وجل جاء في الحديث لما فر آدم أن الله سبحانه وتعالى ناداه يا آدم أتفر مني تفر من الله وين راح تروح فقال لا يا رب كان مؤمن ومتيقن من قدرة الله عز وجل ما فررت منك ولكن استحياء مستحي أن تراني بهذا الحال عاري وعاصي وذلك في فطرة الإنسان هذه الأمور أول من أكل من الشجرة حواء وهي التي طمعت آدم بالأكل منها جاء هذا في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنت زوجها هي التي جعلت يعصي لولا حواء ما خان آدم ما سقط في المعصية آدم فناداهما الله عز وجل نادى آدم ونادى حواء جاء ذلك في الآيات وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأ قل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ماذا كان موقف آدم وحواء هل أصر على المعصية كما أصر إبليس لما رفض أن يسجد وعاتبه الله عز وجل أصر أصر على المعصية أما آدم وحواء لما ناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا أترف وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لكن الله سبحانه وتعالى غضب شجرة واحدة اختبار بسيط جدا وتسقط فيه فجاء الأمر العظيم قال اهبطوا اهبطوا من الجنة اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وجاءت آيات أخرى تفصل ذلك في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أعطيناه عهد أمر محدد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسى الأمر ولم نجد له عزما العزم هو عدم اخذ الرخص يعني اخذ النفس بالشدة والقوة ما كان من اهل العزم ليس من اهل العزم يا عسل واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه الله سبحانه وتعالى تاب عليه لما اعترف بذنبه ودع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تاب عليه لكن أخرجه من الجنة عاقبه وتاب عليه ثم اشتباه ربه فتاب عليه وحدا قال بعد ما تاب عليه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونزل آدم إلى الأرض وتلقى من ربه كلمات الله سبحانه وتعالى علمه الكلمات يقولها فتاب عليه هذه الكلمات قال المفسرون قول الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا دعاء العاصي من عصى الله سبحانه وتعالى يدعو بهذا الدعاء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونزل ادم الى الارض ونزلت معه حواء وانزل معهم ابليس اين نزل اختلف الروايات لكن الراي الراجح ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال اهبط ادم بالهند نزل في الهند ونزلت حواء بجدة مدينة جدة معروفة فجاء في طلبها بدأ يبحث عنها في الأرض حتى اجتمع وتعارف بعرفات فبذلك سمي عرفات تعارف به آدم وحوظه ثم بث الله سبحانه وتعالى البشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يروي الطبر أن حواء ولدت لادم أربعين ولدا في عشرين بطن عشرين مرة ولدت كل مرة توأم في كل واحد ذكر وانثى أولهم قابيل وأخته قليم واخرهم عبد المغيث وأخته أم المغيث وبدأ البشر يفترون ويتناسلون وكان نبيهم آدم هو كان الذي يعلمهم الدين وكانوا كلهم وحدين كان الناس أمة واحدة على التوحيد كل الناس كلهم وحدين ما فيهم مشرك يقول ابن حبان في صحيحه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن ابا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان أول الرسل؟ قال آدم فقال أبو ذر نبي مرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو ليس فقط نبي وإنما أيضا رسول نبي مرسل خلقه الله بيده ثم نفق فيه من روحه ثم كلمه قبلا الله سبحانه وتعالى كلم آدم بدون ترجمان بدون وحي بدون واسطه بدون جبريل كلام مباشر كان لآدم ويروي ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن ابن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى حين احبط ادم من الجنه الى الارض علمه صنعت كل شيء اذن نزل عالما ونزل مكسيا ونزل يعرف طرق الصناعه الصناعه الرئيسيه بداياتها صناعة الحديد وصناعة النار وصناعة الخشب وصناعة المنسوجات وغيرها كانوا يعرفونها من أول الخلق على عكس الذي يعلم الناس اليوم إن بعدين تعلم الناس هذه الأشياء كلا طيب كيف نجد بعض القبائل الأفريقية هكذا التي تعيش حياتها مجية يقول العلماء هؤلاء ضلوا من أصل الأرض هؤلاء قوم ظلوا من اصل الارض وضاعوا وعاشوا حياه بدائيه لكن الحضاره بدات مع الانسان من اول لحظه ثم تكاثر الخلق وبدات اول معصيه على الارض قتل قابيل لهابيل وبقيه قصه آدم على الأرض هي حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله ومعها قصة إدريس ونوح عليهما السلام أزاكم الله خير على حسن الاستماع سبحانك اللهم الله وحمدك وبعد أيها الإخوة الكرام نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا الإصدار وأن يجزي الله الدكتور طارق سويدان خير الجزاء وان تواصلوا استماع بقية المجموعة